ان في فرعون علا في الارض مجعل اهلها شيئا يستضعف طائفه منهم يذبحوا ابناءهم يذبحوا ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوانثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون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 فقالت لأخي قصه فبصرت به عن جنوبه وهم لا يشعرون فحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدل لكم فقالت هل أدل لكم على أهل بيتي يكفرن لكم وهم له ناصحون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 قال لأهلهم كثو إني آنتنا لعلل آتيكم لعلل آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون.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 واغم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانا لمن رَبِّكَ إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هم أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن كذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا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 ما يتبعون أهواءهم، ومن أظل من يتبع هواه غير هدى من الله؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بل قد نصّل لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون فإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين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 إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهدى معك نتقطف من أرضنا. أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا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 أفَمَنْ وَعَدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مُتْعَنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يوم الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القن ربنا هؤلاء الذين أغمين كما غمين تبرعنا إليه ما كانوا إياه يعبدون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 وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيُמَئِنُّونَ إِلَٰهِيَهُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُومُ بالعصبة لالقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فبتوفي ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك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 لولا اَمَنَّ اللهُ عَلَينا لَخَسَفَ بنا وَيَكآنَّهُ لا يَفْلِحُ الكافِرون تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا بَلْ لِلْمُتَّقِينَ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 قُرْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْ أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ